انا رحمه رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ناثر للتأخر قليلا لان صلينا مع في جانب اخر وبعد فإننا تكلمنا فيما سبق عن الصلاة وشيء من أحكامها وصفاتها ونورا لضيق الوقت فإننا نختصر على ما تكلمنا عليه سابقا ونبدأ درسنا هذه الليلة في الذكاء الذكاء التي هي احد اركان الاسلام العظيمه بل هي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي قرينه في الصلاه في كتاب الله عز وجل وقد قال الله تعالى مبينا فوائدها لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم فبين الله سبحانه وتعالى فوائد الزكاة ذكر فيها فائدتين الفائده الاولى انها تطهر الانسان ومن اي شيء تطهره تطهره من الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تتفع الخطيئة كما يتفع الماء النار فهي تطهر الإنسان من ذنبه لأن الذنوب نجس وقدر فما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام لكن المشرك لما لم يكن عنده عمل صالح صارت نجاسته نجاسة مطلقة أما غيره أما المؤمن ذو المعاصي فإن نجاسته بحسب ما فيه من المعصي ولعلكم تذكرون الآن ما سبق من أن من صفة الاستثاح أن يقول الإنسان اللهم اغسلني من خطايات بالماء والثلج والبرق، الصدقة تطهر الإنسان من ذنبه وتكفر عنه سيئاته أما الفائده الثانية فهي التزكية وهي تنمية الأخلاق والإيمان لأن الزكاة تزيد في إيمان العبد فإنها عمل صالح وكل عمل صالح فإنه يزيد في إيمانه وهي أيضا تزيد في أخلاقه فانها تلحق المزكي باهل الكرم والجود والنفع والاحسان والزكاء لا تجب في كل ما يملكه الانسان وانما تجب في اشياء معينه يبينها الاخ لنا فينا. ذهب اريد ان نخلص على رجل ها انتبه للسؤال سؤال ولد ولد ذكر ما تجب في اموال معينه نذكر منها اولا الذهب والفضه ان الزكاه واجبه في الذهب والفضه على اي صفه كانت سواء كانت نقودا او فبرا وهو القطع من الذهب والفضة أو خليا أو اواني أو غير ذلك، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشمل بأنة الذهب والفضة كما هو معروف. المهم أن الذهب والفضة تجب فيه الزكاه بكل في حال، لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار الجهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وذهورهم ويقال لهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم كتنبون فيعذب هؤلاء المانعين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم في أموالهم وأهمها الذكاء يعذبون في عذاب جسمي وعذاب قلبي العذاب الجسمي تقارها جباههم وجنوبهم وظهورهم العذاب القلبي يقال لهم هذا ما تنذتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تتنذون فالتوبيخ والتنديم لا شك انه يؤلم القلب ويؤلم النفس فيعذبون عليها وعليه بالله على منع ما يجب عليهم في أموالهم ظاهرا وظاطنا قوله ثقوا جباه، بها جباههم وجنوبهم وظهورهم كم الجهات التي ثقوا أربع أربع جباههم وجنوبهم كم الجنوب هنا وظهورهم فإذا يخوون بها من كل جانب وعياذ بالله لأنهم منعوا ما أوجد الله عليهم فيها وما هو الكنز للذهب والفضة؟ قال أهل العلم كل من لا يؤدي ذكاة الذهب والفضة فهو كانز لها وإن كانت على قمم الجبال وكل من أدى ذكاة الذهب والفضة فهو غير كانز لها وإن كانت في قعر الأرض ليس الكنز هو الدفن الكن أن تمنع ما يجب عليك من زكاه أو غيرها في مالك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار ما من صاحب ذهب ولا فضة عام لم يقيده النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وبناء على ذلك فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاه واجبة في الحلي من الذهب أو الفضة ويدل لهذا احاديث خاص في الحلي منها حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتتهم رأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من زهر فقال لها أتوا الدين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيا سرك أن يسورك الله بهما ثوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المران، فقال أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، وذكر له شاهدين، أحدهما من حديث عائشة رضي الله عنها والثاني من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وعلى هذا فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأي إنسان أن يحتج. بين يد الله عز وجل يوم القيامه بقول فلان وفلان الا بقول النبي عليه الصلاه والسلام فان الانسان تقوم عليه الحجه به اما قول غير الرسول فانه لن ينفعك يوم القيامه ولهذا يقول الله تعالى ويوم يناديهم فيقولوا ماذا اجبتم المرسلين لم يقل ماذا أجبتم كلانا وكلانا بل قال ماذا أجبتم المرسلين فماذا يكون جوابك يوم القيامة إذا سئلت ماذا اجبت رسولي في إيجاب الزكاة في الحل وقد جاءك عنه نص عام ونص خاص النص العام ما هو؟ أنا قلت وقد جاءك عنه أي عن الرسول النص العام ما أسفع ما تنسون يا جماعة العرب يجي الشاعر يقول القصيدة خمسين بيتا أو مئة بيت ثم ينصرف ويحفظه الناس عنه مرة واحده وأنتم لا تحفظون حديثا عن الرسول بسير ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها الا اذا كان يوم قيام اسقطت حداور صفائح من النار واحنى عليها في نار جهنم فيلقى بها جنبه وجبينه وظهر حديث اخر خاص بالموضوع وهو حديث عبد الله بن عمرو العاص بن في قصه المراه التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتؤدين زكاتها هذا قالت لا قال أيسرك أن يصورك الله بهما ثوارين من نفسنا فخلعتهما وألقتهما وق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله وهذا القول هو مذهب أبي حنيف رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد الحمد والقول الثاني انه لا زفاة في الحريء إذا كان معدل للدفء أو العارية فتكون المسألة مسألة نزاع بين العلماء فمن الحكم بين العلماء في مسألة النتاع السماء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى خلان ولا إلى خلان ولا يرجح بكثرة عدد ولا بقوة علم ولكن بما دل عليه الكتاب والسمع وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإن الآخر ذلك خير وأحسن تأويل ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله وجدنا أن القول الراجح هو قول من يقول بوجود وجود في خريج الذهب والفضه ولكن لا تجب الزفاف في الذهب والفضة إلا إذا بلغ نصابه والنصاب من الذهب عشرون مثقال ومن الفضة مئة واربعون متقال وقد حرت هذه فبلغت في الذهب خمسة وثمانين كراما تزيد قليلا أو تنقص قليلا وفي الفضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقدية وطبعا الأوراق النقدية كما نعرف جميعا فتسفر أطيامها أحيانا وتنحفق كانت هذه الأوراق النقدية أول ما خرجت الواحده تساوي ريالا من الفضة أما الآن الواحدة لا تساوي إلا عشر ريال من الفضة تقريبا أي أن ريال الفضة عشر ورق من هذه الأوراق فإذا قدرنا ان أن قيمة ريال الفضة عشر ورق من هذه الأوراق فكم يكون نصاب من هذه الأوراق خمسمية وستين وإن زاد فعلى حسب فلو كان عند المرأة حلي من الذهب يبلغ ثمانين كراما فقط، فليس فيه ذكاء. لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب. طيب، ولو كان عند الإنسان من الفضة خمسون ريالا فليس فيها، فليس فيها ذكاء. لو كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فهل تجب عليه الزكاة فيهما لا تجب مع أن القصد فيهما واحد وهو الاقتيات فكذلك الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكمل النصاب إلا إذا كان للتجارة طيب لو كان عند الإنسان بنات صغار كل واحد كل واحدة من حلي أقل من النصاب فهل يجمع حلي هؤلاء البنات ويضم بعضه إلى بعض ويكمل النصاب الجواب لا لأن كل واحدة تملك حليها ملكا خاصا فتعتبر كل واحدة منها منهن بنفسها ولا يكون اذن فيه ذكاة يقول بعض الناس إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي فهل يجوز أن يقوم زوجها في أداء الزكاة عنها فالجواب نعم إذا رضيت بذلك فلبع أو يقوم أحد من أقاربها كأبيها وأخيها فلا حرج ايضا فإن لم يقوم أحد بذلك وليس عندها سوى الحلي فماذا تصنع نقول تخرج من تخرج منه هو من تخرج تخرج من تخرج يكون عندها من تخرج من تخرج من تخرج من تخرج من تخرج من تخرج من تخرج من تخرج من تخرج من تخرج من ربع العشر ربع العشر فان او تبيع من هذا الحلي وتذكي لكن قد يقول بعض الناس اذا امرتموها بان تبيع من الحلي وتذكي فانه لا يمضي سنوات الا وقد انتهى حليها وليس ولم يكن عندها شيء الجواب على هذا ان نقول إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة وحينئذ لا يخلص حليها سيبقى له حلي زنته وثمانون كراما هذا لا يزكي الهدون النصاب ما هي زكاة الزهد والكضة أي ما نقدارها أجواب مقدارها ربع العشر يعني واحدا من أربعين وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان مال من الذهب أو الفضة أو الأطراق النقدية فليقسمه على أربعين فما خرج من فهو الزكاة عنده أربعون ألفا كم زكاة هو ألف ريب عنده أربعمائة ألف كم ذكاتها؟ عشر ثلاث ريال عنده أربعة ملايين؟ مئة ألف ريال المهم أن المسألة بسيطة اقسم ما عندك على أربعين فما خرج فهو فهو الذكات إذا كانت ما أعرف قسمه يقول لواحد من الناس أو نقول له بالمئة هذير المست يصبح بالمئة هذير المست لكن أخشى إذا قلنا بالمئة هذير المست وكان عنده مئة فم فيها هذير مثلا طيب يقول عنده 150 عنده 150 أخشى يقول بالمئة هذير المست يصبح حتى تكون مئة ثم نقول المئة في ريال نص المئة أولى ريال وخمسين ما فيها ريال نص مئة وثمانين فيها ريال حتى تأتي المئة الثانية ويقول فيها ريال لكن نقول إذا قلنا مئة بالمئة ريال نص فمعنىها يعني أن الواجب رب نتبهوا لهذه لأن بعض الناس قد تظهرون أن في الذهب والفضة أوقات كما أن في المواشي أوقاتها والذهب والفضة والحبوب والثمار ليس فيها أوقات إذا تم النصاب أول مرة فما زاد فهو في حسابه طيب الذهب والفضة لنعود الآن إلى الأمار الثالث عروض التجارة عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة والربح من أي مال كان فإذا قدرنا أنه رجل يتاجر بالماشيه فهي عروض عروض تجارة يتاجر بالسيارات يتاجر بالاراضي عروض تجارة يتاجر بالأقنشة عروض تجارة يتاجر بالسعارة عروض تجاره وهكذا المهم ان كل مال اعددته للتجاره فهو عروض تجاره تجب فيه الزكاه وكيف يعرف مقدار زكاته نقول له قدر هذا المال اذا تم الحول وانظر كم قيمته ثم اقسم القيمه على أربعين فما حصل فهو الزكاه لأن عروض التجارة فيها ربع العشر ووجه ذلك أن الغرض من عروض التجارة ما هو الغرض من عروض التجارة تكثير المال باعتبار القيمه ولهذا تجد صاحب العروض لا, لا يقصد عين السلعة يمكن يشتري السلعة في الصباح وإذا كسب منها في آخر النهار يبيعه ولا لا يبيعه. بخلاف الإنسان الذي عنده سلعة للاقتناء فإنه سيبقي هذه السلعة ما يبيعها لأن له غرضا في عينه أما صاحب العروض فإن غرضه تكتير الأموال باعتبار القيمة ومن ثم يمكن أن نستدل على وجود ذكاة العروض في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن صاحب العروض, العروض لم ين... لا, ي... لا يريد إلا القيمة في الواقع طيب عروض التجارة هل يضم بعضها إلى بعض يعني مثل انسان عنده عنده مثلا أقلام أقلام وأوراق وتفاتر كل واحد منها لو نظرنا إليه وحده لم يبلغ النصار لكن بالنظر إلى جميع تبلغ النصار فهل نقول إنها يضم بعضها إلى بعض أو لا نعم يضم بعضه إلى بعض لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة وهي جنس واحد في الوقت طيب لو أن إنسانا صاحب تجارة لو أن إنسانا صاحب تجارة كان يبيع يشتري فاشترى سلعة قبل ثمام الحول بعشرة ايام هل نقول له لا تزكها الا اذا تمت الحول او نقول زكها اذا تم حول مالك وان لم يكن لها الا عشرة ايام الثاني او الاول انتم فهمين الصؤال طيب هذا رجل صاحب تجارة يبيع يشتري بالاموال اشترى سلعة قبل تمام الحول بعشرة أيام من مالها الذي كان يردده في البيع والشراء اشتراها قبل تمام الحول بعشرة أيام وجاء حول زكاته فهل يذكي هذه السلعة أو لا يذكيها يذكيها نعم يذكيها لأن هذه السلعة عرض ورود التجارة لا يشتاط لها الحول إذا كانت مشتراه بما يتم حوله وهذه مسألة تشكر على بعض الناس ولهذا يكثرون السؤال عنها يقول أنا عندي سلع ما اشتريتها إلا قبل تمام الحول بعشرة أيام أو بشهر فهل أزكيها؟ نقول نعم أزكيها لأن هذه السلع اشتريت بماذا؟ بأموال سابقة قد تم عليه الحول طيب كم هذه منصنف؟ ثلاث تصنع الذهب الفضه حروب التجاره الثالث الرابع نعم الرابع بهيمه الانعام وهي الابل والبقر والغنم وهذه يشترط لوجود الزكاه فيها ان تكون سائمه المن. الثوم هو الرعي يعني ان ترعى اكثر الحول فاذا كانت هذه الابل او البقر او الغنم معلوفه يعني انها تعلف وليست ترعى او ترعى شهرا او شهرين في السنه والباقي تعلف فليس فيها زكاه ما دامت متخذة للتنمية والاقتناع فليس فيها زكاه ال بهمة العام يشترط فيها إيش؟ أن تكون سائمة وهي الراعية كما قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسليمون في السائمه هي الراعية التي ترعى من البر مما أخرجه الله عز وجل إما الحول كاملا أو أكثر الحول فاما ما تخذ فأما للتنمية تخذ والقنية ولكنه يعلف كما يوجد عند كثير من الفلاحين فإن هذا لا زفاة فيه لماذا؟ لأنه يعلف فليس تائما إلا إذا كان هذا الذي يعلّف، إلا إذا كان هذا الذي يعلّف عروض تجارة. إيش من عروض تجارة؟ يعني أن الإنسان يبيع ويشتري. ونفرض أنه رجل يبيع ويشتري في الغنم. يشتري شاته في الصباح ويبيعه في المساء، أو يشتريها في المساء ويبيعها في الصباح. لا ليس غرضه التنمية. فهذا يجب عليه أن يذكيه وإن كان يعلقه لأنها بمنزلة بل هي عروض تجارة في الوقت وغرمه على علفها كغرم التاجر في أجرة الدكان وما أشبه ذلك كم هذه الذهب والفضة عروض تجاره فهيمة الأمان الخامس الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فتجب فيه الذكاء إذا بلغ النصاب ومقدار النصاب في الخارج من الأرض 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم زينته كيلوان واربعون غراما هكذا قدرناه وعلى هذا فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبو والثمار هذا المقدار من الاصواع فإنه تجب فيه الزكاة أي إذا بلغ ثلاثمائة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الزكاة وما دون ذلك فليس فيه الزكاة وهنا مسألة ينبغي أن نتنبه لها بعض الناس يكون له بيت واسع وفيه عدد من النخيل وهذه النخيل تخرج ثمرا قد تخرج ثمرا يبلغ النصاب ومع ذلك فان الناس غافلون عن اداء زكاتها لانهم يقولون انها في البيت فيظنون ان الزكاه انما تجب في البساتين وهذا لا شك انه غفله والا فالناس ولله الحمد لا يهمهم ان يخرجوا منها الزكاه لكن يجب ان ننتبه فاذا قدرنا ان شخصا عنده ببيت عشر نخلات او خمسه عشر نخله وتكون ثمارها تبلغ النصار فانه يجب عليه ان يزكيها لكن ما مقدار ما مقدار زكاه الخارج من الارض مقداره ان كان, إن كان بمؤونة فنصف العشر وإن كان يشرب بلا مؤونة فالعشر كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثقت السماء العشر وفيما كان عذريا نصف العشر والفرق بينهما ظاهر لأن الذي يسقى بمؤونة يتعب عليه الفلاح والذي يسقى بلا مؤونة لا يتعب عليه هذه الاموال الذكاويه وتفصيل ذلك موجود ولله الحمد في كتب الفقه وكثير من الناس بل كثير من الشباب يقرؤونه في مقررات المدارس الابتدائيه والمتوسطه والثانويه ولكن اعلم ان الذكاء لا تبرأ بها الذمه حتى تصرفها في الأصناف الذين أوجب الله صرفها فيهم والنفل جميعا أو, أو لأتل علي عليكم الآية وتستمعون إليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة فريضة من الله والله عليم حكيم الأصناف كم؟ ثمانية إن مصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاه والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ارجو أن ينتبه أصحاب النحو لينظروا في الآية الكريمة الآية الكريمة اختلف فيها حرف الجر من يعرف الفرق في الآية الكريمة اختلف حرف الجر كيف اختلف الحرف باللام طيب احسنت إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلف تقلوب هذه الأربعة جاءت بإيش بالله وفي الرقاق والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل جاءت بفي فهل يترتب على ذلك فرق في الحكم كما اختلف العامل أو لا الجواب نعم يترتب على ذلك فرق فالاربعه الاصناف الاولى فالاربعه الأصناف الأولى يملكون الذكاء تمليكا تاما والاربعه الاصناف الباقيه يعتبرون جهات يعتبرون جهات لا أشخاص يملكون وإذا ملكوا فلا مانا طيب أولا الفقراء والمساكين هذان يجمعهما الحاجة لكن الفقراء احوج من المساكين لأن الله تعالى بدأ بهم وإنما يبدأ في الاهم فالأهم فالفقراء كما قاله الفقهاء رحمهم الله هم الذين يجدون اقل من نصف الكفايه انتبه هم الذين يجدون اقل من نصف الكفايه سواء كان المورد مستمرا او ثابتا مثال ذلك هذا رجل عنده مغل يعني عقار يغل عليه أو وقف يجر عليه يجر عليه في السنة عشر تلاف ريال وينفق في السنة واحد وعشرون مش قلنا هنا عشر تلاف ريال ينفق في السنة واحد واحدا وعشرين الف ريال هذا فقير ولا لا انتبه يا جماعه هذا شخص عنده شيء يدر عليه عشر ثلاث ريال في السنه وينفق واحدا وعشرين ريال واحدا وعشرين ألف ريال في السنه فقير فقير لأنه يجد أقل من نصف الكثارة وعلى هذا فنعطيه ما نكمل به كفايته كم نعطيه في هذا المثال نعطيه من الزكاه 11 ألفا نعطيه من الزكاة 11 طيب إنسان عنده راتب مستمر مقداره الفاريه ريال ألفا يعني ألفين اثنين الفاريه لكنه ينفق ثلاثة آلاف ريال في الشهر فقير ولا لا فقير صح فقير طيب يا أخي عنده ألف ريال نعم وينفق في السنة خمسة آلاف ريال فقير ولا لا طيب يعني زائد ثلاث ريال على ألفين هو إذن فقير نعطيه نحن من الذكاء ولا لا كم نعطيه في هذا المثال نحن نريد أن نعطيه ما يكمل سنته نعطيه ستس وثلاثين ألف أين نعم نريد في السنة لأن العلماء يقولون يعطى الفقير ما يكمل نفقته سنة كم نعطيه ستة وثلاثين ألف ريال لأن راتبه ألفين أو بالأطفح ألفان وهو يأكل في الشهر خمسة ألاف ريال إذن كل شهر يحتاج كل شهر إلى زائد على راتبه ثلاثة ألاف ريال اضرب ثلاثة في عشر تبلو ستة وثلاثين واضح طيب المسكين المسكين أحسن حالا من الفقير لأنه يملك نصف الكفاية ودون تمام الكفاية يملك النصف لكن دون الكفاية فمثلا لو أن لو رجلا عنده مغل وقت أو مغل عقارة يؤجره يبلغ عشرة الاف ريال لكنه يحتاج في السنة الى خمسة عشر الف ريال نسمي هذا فقيرا او مسكينا مسكينا يا اخي يعني يجد اكثر من نصف كباية فنسميه مسكينا كم نعطيه نعطيه خمسة الاف ريال طيب رجل رجل اخر عنده راتب مقداره ثلاثة آلاف ريال ويحتاج إلى خمسة آلاف ريال وش نسميه نسميه مسكينا نسميه مسكينا كم يحتاج ألفين ريال في كل شهر مبلغ السنة مجموع السنة أربعة وعشرون ألف طيب رجل راتبه خمسة آلاف ريال ونفقته خمسة آلاف ريال هذا ليس فقيرا ولا ولا غنيا جانسيا ليس فقيرا ولا مسكين بل هو غني بل هو غني لأن راتبه راتبه يكفي يا جماعة طيب مرة ثانية من هو الفقير هو الذي يجد دون نصف الكفاية من هو المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية دون تمام الكفاية دون تمام الكفاية هذان السنفان يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة كذا طيب ما تقولون في رجل راتبه خمسة آلاف ريال وينفق خمسة آلاف ريال يعطى ولا طيب لكنه محتاج إلى الزواج محتاج إلى الزواج والمهر عشر تلاف ريال يعطى يعطى مهرا يتزوج به يعطى يعطى مهرا كم نعطيه عشر تلاف ريال كيف خمس عشر المهر خمس عشر طيب إذا كان المهر أربعين يعطى أربعين طيب خمسين تمام إذن الحاجة إلى الزواج كالحاجة إلى الأكل والشرب لأن الزواج من ضروريات الحياة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأمر به الشباب فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوت، فإنه له وجه. وجه الخطاب للشباب لماذا؟ لأنهم هم محل الطلب طلب النكاح، بخلاف الشيوخ فإن غالبه متزوج، يعني طلب النكاح في حقهم أقل من الشباب. وفي قولها للصلاة والسلام من لم يستطع فعليه بالصوم دليل على تحريم ما يسميه الناس بالعادة السرية وهي السمنة باليد أو بغيرها لأنه لو كانت هذه العملية مباحة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها اهون على الإنسان ولأنه ينال بها شيئا من المتعة لما لم يوجه صلى الله عليه وسلم إليها علم أنها ليست جائزة في شريعة الله ولهذا يجب على الشاب أن يحذر منها وأن لا يستسلم لسلطة الشهوة بل يصبر وينتظر الفرج من الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله للفقراء والمساكين والعاملين عليها من العاملون عليها العاملون عليها هم الذين رتبهم ولي الأمر يعني طائفة من الناس يرتبهم ولي الأمر ليأخذ الذكاة من أصحابها ويصرفوها في مصرفها أما من وكلته انت ليوزع ذكاتك فليس من العاملين عليها يعني لو أرسلت زكاتك إلى شخص معين قلت قذ هذا هذا الزكاة أو هذا المال وزعه زكاة، فإنك أنت لست من العاملين عليها، ولهذا جاءت الآية العاملين عليها. لم يقل العاملين فيها، لأن على تفيد الولاية، نعم، والمؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم للفسه. قال العلماء والمؤلف يعطى اما لتقويه ايمانه واما لإسلام نظيره واما لدفع شره عن المسلمين كل هؤلاء يعطون من الزكاه لانهم من المؤلفه قلوبهم انتهى الاصناف الاربعه الذين يعطون على الزكاة على وجه التمليك لحاجتهم إليها أو لاحتياج الزكاة إليهم كالعاملين عليها وفي الرقاب معنى قوله الرقاب يعني أن الزكاة تعتق بها الرقاب تعتق بها الرقاف ولها صور الصورة الأولى أن عبد اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجر ويسمى هذا عند أهل العلم المكاتب فيأتينا هذا المكاتب يقول إنه اشترى نفسه من سيده بمال فنعينه من الزكاة الصورة الثانية أن نشتري نحن عبدا من الزكاة ونعتقه الصورة الثالثة ان يؤسر احد من المسلمين عند الكفار ويطلب الكفار فديه ماليه فنعطي هذا فنفك هذا الاخير في هذه الفديه من الذكاء لان هذا كله داخل في قوله وفي الرقاب والغارمين منهم الغارمون الغارمون المدينون المدينون الذين عليهم ديون للناس واطوار فهؤلاء توفى ديونهم من الذكاء. مثال ذلك رجل عنده ما يكفيه من حيث النفقه عنده ما يكسو به بدنه ويشبع به بطنه ومسكن ومركب لكنه مطلوب مدين فيقضى دينه من الزكاة لأنه إيش لأنه غارم وقد قال الله تعالى والغارمين ولكن هل يجب أن نعطيه المال ليوفي أو يجوز أن نذهب نحن إلى الدائن الذي يطلبه ونوفيه ونقول هذا من الدين الذي لك عن فلان عند فلان يبين الذي بين الفرق ما تعرفه فاهمين السؤال يا جماعة طيب هذا الرجل مطلوب عليه عشرة آلاف ريال ولا يستطيع الوفاء فهل نعطيه العشرة ليو في صاحبه او نذهب الى صاحبه ونوفي عنه هذا السؤال نقول نحن في الخيار اي شئنا اعطيناه وقلنا قد هذه الدراهم او فديناه شئنا ذهبنا الى صاحبه الذي يطلبه واوفيناه وقلنا هذا سداد عن فلان افهمتم بعدين السؤال طيب أيهما أولى أن نسلم الديسره ذاك الاخير أيهما أولى أن نذهب ونوفئا أو أن نسلمه نعم لا أولى في حقنا نحن نقول في هذا تفصيل جماعة إذا كان الرجل ثقة وحريصا على و... على ابراء ذمته ومن أصحاب المروءه ومن أصحاب المروءة والشرح ويخجل أن يقضي الناس الدين عنه انتبه الآن إذا كان الرجل حريصا على إبراء ذمته وثقه ومن ذوي الشرف والجاه الذين يخجل يخجلون أن يقضي الناس دين عنهم فهنا الأفضل أن نعطيه هو نقول خذ هذه الدراهم أو في دينك وفي هذه الحال يقول العلماء من أعطي زكاة لوفاء دينه فإنه لا يجوز أن يصرفها في غيره ودي مثلا يجب تنبه لها يعني إذا أعطاك واحد زكاه قال خذ هذه أو في دين بها فإنه لا يجوز أن تصرفها في غيره لانك لم تملكها ولهذا لم تأتي باللام ما قال وللغارمين قال وفي الغارمين انتبه طيب اذا كان هذا الرجل المدين ليس في القهر وليس حريصا على ابراء ذمته ولا يهمه ان يوفى عنه او لا يوفى عنه هل اولى ان نذهب نحن إلى من يطلبه ونقول خذ هذه التراهم عن فلا واضح طيب لو قال قائل كيف تجزئ من الذكاة وهو لم يملكها الغارم نقول لأن الله عز وجل لم يذكر نصيبه بالله وإنما جاء نصيب الغارمين ها بفي. فتكون جهة لا تمليك طيب لو أن رجلا يطلب شخصا فقيرا لا يستطيع الوثل يطلبه عاشرة آلاف ريال وكان هذا الطالب عليه زكاة مقدارها عاشرة آلاف ريال فهم فهم مش قلت استمعوا رجل فقير عليه عشرة الاف ريال لشخص غني زكاته عشرة الاف ريال معلوم السؤال ان ولا لا طيب. فقال هذا الغني بدل من اطلع من مالي عشرة الاف ريال اسقط الدين عن هذا الفقير واقول للفقير الدين الذي عليه قد اسقطته عنك ويحتسبه عن الزكاه التي عليه هل يجوز او لا لا يجوز هذا لا يجوز اذن لا يجوز اسقاط الدين عن الفقير بنيه بنيه الزكاه لماذا لان في الزكاه اخذا واعطاء خذ من اموالهم صدقه وقال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذوا من أغنيائهم فتردت واسقاط الدين ها؟ ليس في أخذ وإعطاء هذا وجه الوجه الثاني أن الدين الذي يعتبر في عداد الثالث لا يمكن أن يكون زكاة عن مال حاضر بيد صاحبه ولا لا هذا دين يعتبر, يعتبر ثالثا لان صاحبه فقير والمال الذي عندي بيده اتصرف فيه فكيف يكون الدين الذي في عداد التالف زكاه لمال بيد صاحبه يتصرف فيه كما يشاء وهل هذا الا شبيه بالذي ينفق الرديء عن الطيب وقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا أن تغمضوا فيه ولهذا لو كان لك لو كان لك دين على شخص ثالث وقال بحولك على هذا الفقير تقبل ولا ما تقبل الكلام عربي يا جماعة واحد يطلب شخصا عشر ثلاثة ريال. قال بحولك بالعشرة هذه على فلان نأخذها بالأرقام الآن. رقم واحد يطلب رقم اثنين عشر تلافة ديال فقال له رقم اثنين احيلك على رقم ثلاثة ورقم ثلاثة فقير يقبل ولا ما يقبل لا يقبل لأنه, لأنه في حكم التالف فإذاً كيف يصبح أن تخرج شيئا من الدين عن زكاة مالك الحاضر ولهذا قال الشيخ رسولان من تيمية إن اسقاط الدين عن زكاة العين لا يدزء بلا نزاع لا يدزء بلا نزال والأمر فيه ظاهر طيب لو أنك تطلب هذا الرجل الفقير عشر تلاف ريال ويطلبه غيرك أيضا وعندك مال وعندك زكاة قدرها عشر ثلاث ريال هل يجوز أن تعطي هذا الفقير من زكاتك ليوفي عن دينه الجواب نعم يجوز يجوز فإذا كنت تريد الإحسان إلى هذا الفقير فاعطه من زكاتك وهو يتصرف يوفيك انت أو يوفي زيد أو عمر أو له طيب فيه مسألة هذا رجل عليه دين وبيده مال عليه دين وبيده مال المال الذي بيده عشر ألاف ديام والدين الذي عليه عشر ألاف ديام فهل عليه زكاة في الدين الذي بيده عليه الزكاة عليه الزكاة في الدين الذي في يده طيب يقول هو انا عندي علي 10000 ريال كيف تقول انه ذكر علي علي 10000 ريال وعندي 10000 ريال نقول يجب عليك ان تذكر المال الذي عندك نعم وان نعطيك توفي فانت من الغارمين اذا كان هذا المال الذي بيدك انت في ضروره الى بقائه في يدك فن... فإننا نقول نوفي عنك من الدين ما نوفي ونوجب عليك الزكاة انتم فهمين جماعة طيب ما هو الدليل الدليل هو أن الزكاة واجبة في المال الزكاة واجبة في المال لقوله تعالى خذ من أمواله وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه في أموالهم, في أموالهم ولهذا تجب الزكاة في مال اليتيم الصغير الذي لم يبلغ وفي مال المجنون لو كان واحد مجنون قد ورث له أبوه مالا كثيرا وجبت الزكاة في ماله فلما كانت الزكاه واجبه في المال فاننا نقول المال الذي بيد المدين تجب فيه الزكاه وهذا المدين اذا لم يستطع الوفاء يعطى يعني يوفى عنه من الزكاه فلما اختلفت الجهه لم تتساقطا لما كان الدين واجبا في الذمه والزكاه واجبه في المال اختلفت الجهة فلم تتساقط أما لو كان الدين واجبا في المال مثلا والزكاة واجبة في المال لتعارضا وتساقط ولكن لما اختلفت الجهة صار هذا لا يستطر هذا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال فمنهم من يقول إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا ومنهم من يقول إنه لا يمنع مطلقا ومنهم من يقول يمنع في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والعروض ولا يمنع في الاموال الظاهرة وهي الماشية والخارج من الأرض والصحيح أن الدين لا يمنع الزكاه مطلقا وقد عرفتم الدليل وهو أن الزكاه واجبة في إيش؟ في المال والدين واجب في الذمه فانفكت الجهه فلنحصل تعارض ولا تصادم ونقول لهذا المدين الذي عنده مال اد زكاه مالك ودينك نقضيه من الزكاه عناء طيب فاذا قال قائل كيف يكون محل اهلا للزكاه لوجوبها واستحقاقها ان هذا لا يتنافع أرأيت لو أن فقيرا عنده ستمائة ريال ستمائة ريال نصاب ولا لا ستمائة ريال نصاب لكن لا تكفي لا تكفيه لمعيشته فإننا في هذا الحال نوجب الزكاة عليه ونعطيه من الزكاة فيكون اهلا للزكاه في في ماله واهلا للزكاه في استحقاقه منها طيب كم, كم تكلمنا عليه من الاصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين قال وفي سبيل الله في سبيل الله ما هو سبيل الله عز وجل نعم المشهور عند العلماء عند جمهورهم ان, ال... أن قوله في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله فيصرف الى الجهاد في سبيل الله من الزكاه ما يقوم به الجهاد سواء صرفناه الى المجاهدين او في الاسلحه يعني بمعنى انه لا فرق بين ان نعطي المجاهد ما يجاهد به او نشتري أسلحة للمجاهدين يتقوون بها على الجهاد فان قلت لماذا لا نعطي المجاهد نفسه نقول لأن الله تعالى جعلها من المعطوف بفي لا باله الداله على التمليك وعلى هذا فيكون مصرف الزكاه هو الجهاد سواء اعطي المجاهدين او اشتري لهم به اسلحه طيب هل من الجهاد في سبيل الله طلب العلم الشرعي نعم طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل قد يكون اوجب واولى من الجهاد بالسلاح لا سيما اذا اشرعت أعناق البدع وظهر ظهرت القوغة في الفتاوي وارتكاب كل إنسان رأيه وإن كان قاصرا في علمه لأن هذه بليه عظيمة أن يبدأ أو أن نعم أن يبدأ ظهور البدع في المجتمع ولا يجد المبتدع من يرجعه عن بدعته بالبرهان الصحيح. أو أن تكثر الفتاوي التي تستر إما من قاصر أو مقصر إما من قاصر في علمه أو مقصر في التحري وطلب الحق فإن بعض الناس يمسك بشيء من العلم ويفوثه أشياء كثيرة لا يعرفها فيفتي بهذا الشيء الذي أمسك به ولكن يفوت شيء كثير ويحصل بذلك اضطراب الناس واختلاف وجهاتهم حتى يظن الناس أن الشرع ليس شرعا قويا متينا مبنيا على أسس نظرا لتشعب الآراء التي لم تبنى على علم صحيح ففي مثل هذه الحال التي يمر بها الناس يكون طلب العلم من أوجب الواجبات ولا بد ان يكون لدينا علم تام راسخ ندفع به الشبهات ونحقق به المسائل والاحكام الشرعيه حتى لا يضيع الشرع ويتفرق الناس اذن طلب العلم الشرعي ما جهل سبيل الله فلو جاءنا رجل ليس عنده مال وهو قادر على التكسر قابعة تكسب يعني عنده مثل شهادة ثانوية يستطيع أن يتوظف ويتكسب لكنه يقول أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم الشرعي فهل يجوز أن نعطيه من الزكاه ونقول تفضل استرح اطلب العلم الشرعي ونحن نوفر لك جميع ما تحتاجه يجوز ولا لا يجوز يجوز أن نعطيه من الزكاه يجوز أن نعطيه من الزكاة ليتوفر له الوقت ولعل بعضكم يستحضر عبارة الشرح زاد المستقبل وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع اعطي من الزكاة شفر الرلم رحمه الله واحد جانا قال أنه بتفرغ للعبادة انا عندي شهاده ثانويه استطيع ان اتوظف فيها وأس... واغني نفسي لكن ودي تعبد اجلس في المسجد واصلي واقرا واذكر الله وانتم اعطوني نفقه واخر قال لا انا بطلب العلم واعطوني نفقه من الذي نعطيه من الزكاه الثاني طالب العلم لان طالب العلم في الواقع مشاهد في سبيل الله إنما يتعلم ليدافع عن دين الله عز وجل في الحج والبرهان فهو كالذي يصنع استلاح ويتعود على الرمي ليقاتل أعداء المسلمين فنعطي هذا ما يقوم بكفايته نعطيه ما يقوم بكفايته من الملابس والأكل والشرب والسكن لكن هل نعطيه ما يقوم بكفايه من الكتب من الكتب نعم من باب أولى لانه لا يتم العلم الا بالكتب فنشتري له كتبا من الزكاه من الزكاه او نعطيه هو يشتري لكن الكتب التي يحتاج اليها ولا بد له منها اما كتب يملا بها المكتبه فقط فلا نعطيه ما يحتاج اليه فقط من الزكاه طيب هل نبني من الزكاه المساجد لا ما نبنيها من الزكاه ولا نصلح الطرق من الزكاه لان قوله تعالى في سبيل الله لو جعلناه شاملا عاما لم يكن للحصر المستفاد من قوله انما الصدقات فائده لان الحصر كما قال العلماء يقتضي اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فاذا قلنا انه عام لكل طرق الخير كان الحصر هنا غير مفيد وان افاد ففائده قليله جدا طيب ابن السبيل ابن السبيل من هو اولا ما هو السبيل السبيل الطريق وهل الطرق تلد ابناء نعم لا لا تلد ابناء اذن كيف سميناه ابن سبيل لانه ملازم للطريق والملازم للشيء قد يقال من باب التوسع اللغة العربيه قد يقال انه ابنه كما يقال ابن الماء لطير الماء في طير ياله كل ما ويتردله دائما يسمى عند الله ابن الماء لانه ملازم له فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر لم يجد ما ينصله الى بلده يعطى من الزكاه ما ينصله الى بلده وإن كان في بلده غنيا فلو فرضنا أن رجلا في بلده عنده مليونات الدراهم وقد اتى في سفره بدراهم كثيرة لكن ضاعت منه ضاعت منه أو سرقت أصبح الآن ابن محتاجا أصبح محتاجا فنعطيه ما يوصله إلى بلده نعم لأنه محتاج والزكاة قد شرعت لدفع حاجات المسلمين هذه الأصناف التي ذكر،, التي ذكر الله عز وجل يجب أن تصرف الزكاه إليها لقوله تعالى فريضة من الله فريضة من الله والله عليم حكيم وفي ختم الآية بالعلم والحكمة دليل على أن المسألة ليس للرأي فيها مجال وأن الله سبحانه وتعالى قسمها قسما اقتضته حكمته المتضمنة للعلم وهذا نظير قوله تعالى في آية المواريث في الأصول والفروع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل عزنتين ثم قال ولأبويه لكل واحد منهما السلس في أولادكم هذا لمن في أولادكم من الفروع ولأبويه الأصول ثم قال بعد ذلك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فما دامت فريضة من الله الذي فرضها فرضا مبنيا على العلم والحكمة فانه لا مجال للراي فيه ولا احد يستطيع ان يستحسن برايه ما يخالف قسمه الله عز وجل في المواريث ولا ان يستحسن برايه ما يخالف الجهات التي امر الله سبحانه وتعالى بصرف الزكاه اليه هذا ما يتعلق بالذكره بقي عندنا اظن باقي بالوقت فيه ها ف... طيب باقي عندنا مساله فأقل عندنا مسألة وهي زكاة الفطر زكاة الفطر صاع من طعام صاع من طعام فرضه النبي عليه الصلاة والسلام على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني يوم العيد قبل الصلاة هذا أفضل زمن تعد فيه ولكن يجوز ان تخرج قبل العيد بيوم او يومين ولا يجوز ان تخرج قبل ذلك ارجو الانتباه اجماعا اسمها زكاه الفطر ولا زكاه الصوم لو كانت زكاه الصوم لاخرجنها من اول الشهر لكنها زكاه الفطر فسببها الفطر واذا كان سببها الفطر فانها لا تخرج الا اذا انتهى الشهر لكن من نعمه الله عز وجل ان ان سهل للخلق اخراجها قبل العيد بيوم او يومين وعلى هذا فمن اخرجها في 21 من الشهر فهي صدقه وليس زكاه ومن اخرجها بعد صلاه العيد فهي صدقة وليس الزكاة لحديثنا عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاه مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة ما صدقة إذن وقت إخراجها متى أفضل ما يكون قبل خروج الناس للصلاة يوم العين ويجوز قبلهم بيوم أو يومين نوعها نوع الزكاة الطعام الطعام قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا التمر والشعير والذبيب والأطل وفي حديث عباس فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهره للصائم من اللغو والرهب وطعمة للمساكن فلا بد أن تكون من الطعام ولا يصح أن تكون من اللباس حتى لو كان الثوب يساوي قيمة الصاع 10 مرات الآن الثياب كم سوى ثوب للإنسان 120 ريال الثوب الواحد الثوب الوسط الوسط الوسط 8 ريال الوسط 8 ريال وسط. أنا لا أعلم خل... خلوها أنهى شيء عشر ربيل عشر ربيع. لو أخرج الإنسان ثوبا بدلا عن صاح لا ينزئه مع أنه أكثر قيمه طيب لو أخرج بدلا عن لو أخرج فراشا في فقير ما عنده فراش اشترى له فراش وقال بيه عن الفطرة ما يفعل لان الرسول فراحه عليه الصلاه والسلام صاعا من تمر او شعير لان هو طعامه في ذلك الوقت فاذا اخرج الانسان من غير هذا النوع فقد صدق عليه انه عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب جاءنا رجل وقال يا جماعه فكروا في الامر المقصود من الفطرة نفع المسكين نفع المسكين والدراهم أنفع له من صاء طعام يمكن تعقيس صاء طعام ولكن ما ينتفع به أو يبيعه بنصف قيمته لكن إذا أعطيته القيمة هذا أنفع له يمكن يشتري بالقيمة ثياب نعم أو يكمل قيمة الثوب او يشرب ببرتقال او سفاح او ما اشبه ذلك خلوا يكون حر وش الجواب الجواب نحن متعبدون بشريعه معينه والشريعه لا ترجع الى اراء الناس ولو ان الشرائع ردت الى اراء الناس لكان كل عصر له الشريعه وكل قوم لهم شريعة وكل بلد له شريعة والشريعة واحد من عهد الرسول إلى أن تقوم الساعة ما تتغير فنقول هذه الآراء والاستثناء التي تصادم النصوص هي وإن كانت تبدو حسنة لكن مجرد مخالفتها النص يعتبر غير حسن وأن الاولى اتباع النصر فنحن نعطي الفقير ما أمرنا بإعطائه والفقير إن باعه أو أكله ما أرنا منه لأن هذه في الواقع فيها جهتان إعطاء من قبل من فرضت عليه واخذ من جهة من فرضت له أيهما أسبق الإعطاء من من فرضت عليه أو الاخذ من من فرضت له أين الأسبق؟ الإعطاء لعف أسبق يا شيخ الفقير في يأخذ من قص من عليك ما يحتمل صغير. الإعطاء سابق. إذا كان الإعطاء هو السابق، فالعقل يقتضي أن المعطي يتبع ما أمر به، فيعطي ما أمر به. والآخر يتصرف. يتصرف كيف شاء. يبيع، يأكل ما علمه. وبهذا نعرف أن هذا الاستثناء مردود. لأنه مخالف للنص. فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاع من تمر أو صاع من شعير. ونقول أيضا التمر والشعير مختلف القيمه لا متفق. غالبا مختلف القيمه. الغالب أنه مختلف. ولم يراع النبي صلى الله عليه وسلم القيمة. فلقى صاع من هذا وصاع من هذا. فدل ذلك على أن القيمة غير معتبرة وأن المعتبر جنس المخرج وهو الطعام فلا يمكن ابدا أن نحيد عما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ويجب علينا أن نتهم آراءنا في كل ما يخالف النص يجب على كل مؤمن أن يكتهم رأيه فيما يخالف النص وايه تمشى على ما امره به ربه عز وجل فان الله تعالى اعلم بمصالح العباد ثم انك اذا, إذا جعلتها مالا مثلا فمن يقدر قيمه المال تجيء لتقيته كم دينار قال 10 قلت لا يا اصطاد يس بخمسه قال لا 10 وانت تقول خمسه وهو يقول 10 نؤدي الى نزاع وإن قومتها أنت بنفسك يمكن تتهم لهذا كان ما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه طيب هل تجب الفطرة عن الحمل في البطن؟ لا ما تجب أن الحمل في البطن لكن إن أخرج عنه فلا بأس وإن لم يخرج فلا بأس ايضا إن أخرج فهو خير وتطوع وإن لم يخرج فلا شيء عليه لأنه حتى الآن لم يكن في عداد الأحياء ولهذا لو سقط ميتا هذا الجنين لم يرث, لم يرث لكن لو سقط هذا الجنين ميتا هل يغسل ويصلى عليه إن بلغ أربعة أشفر غسل وكفن وصل عليه ودفن في مقابل المسلم وإن سقط قبل أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه ولا يدفن في المقبرة يدفن في أي مكان لأنه لم يكن إنسانا يبعث يوم القيامة لا يبعث إلا إذا نفخت جرور أما قبل ذلك فهو قطعه لحم طيب وهل يسمى لو سقط هذا الجنين هل يسمى اين في التفصيل ايضا انه فقط في الروح سميناه وإلا وإلا فلا طيب في نقطة اخيره وش وش فيه طيب انا لا اسألكم أي ما أنفع للفقير الرز أو البر أو التمر أو الزبيب أو الأقل الرز كلكم سيأكل الرز نعم اذا فهو أفضل يكون الرز أفضل من غيره لأنه أنفع للفقير وهو من الطعام الذي هو, ما هو من الطعام الذي هو صنف صنف الزكاة المفروضة أنت تقول الثمر صحيح الثمر يؤكل على طول كما قلت لكن ما كل يأكل الثمر ما كل يأكل الثمر نعم لكن الرز يعني لو, لو تاملت طعام الناس الآن لو وجدت أكثر ما قرون الرز اذا فالرز لا بأس به حتى لو كنا في بلد يقتات الذره او الدخن او غيره من, من الطعام فنخرج منه لان حديث ابي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام واضح جدا في دقيقه اقول ان الاشياء المقدره لاحظ الشرع ثارة يقدر, ال... يقدر الاخر وتاره يقدر المدفوع وثارة يقدر الآخر والمدفوع انتبه لأن هذه ثرثرة عليها فائدة الأشياء التي تعطى للمستحقين إما أن يقدر المدفوع والمدفوع إليه أو يقدر المدفوع إليه دون مدفوع أو يقدر المدفوع دون المدفوع إليه. فما هو الذي قدر فيه المدفوع دون المدفوع اليه انت ترفع المسجل ولا نعم صح است دكات الفطر قدر فيها المدفوع دون المدفوع اليه وينبني على ذلك انك لو اعطيت الصاع عدة فقراء يجوز ولا لا يجوز يعني لو قسمت الصاع بين خمسه ما في مانع طيب لو أعبيت واحدا خمسة أصوار يجوز ولا لا يجوز طيب ما هو الذي قدر فيه الآخذ دون المدفور لا نعم فطاة اليمين إطعام عشرة مساكين كم نطعمهم اطعام عشرة مساكين كم نطعم غير مقدر هذا غير مقدر طيب ما هو الذي قدر فيه الاخذ والمعطاء جميعا لا لا لا يا اخوان قدر فيه الآخذ والمدفون هو شيء نقول أقرب شيء يتعلق بالحج والعمرة الفدية صحيح فدية حلق الرأس قال النبي صلى الله عليه وسلم لكاب بن عجرة أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صار ستة مساكين لكل مسكين نصف صار إذا في الفدية لا بد أن نخرج ثلاثة آصروا مفرقه على إيش؟ ستة مساكين لو أخرجنا ثلاثة آصع على مسكين واحد يجوز ولا لا لا يجوز ولو أخرجنا ثلاثة آصع على عشرة مساكين نعم لا يجوز لانه مقدر فيها الآخر و... والمدفوع. والمجفوه نعم يس... يلا الله السلام ايش الساعه واقعه والله الحمد لله يا رب العالمين السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وش الله وش الله وهو يطاق فوق توقع الكعب فهل هو صحيح في دون الراقل ورقل اشمك يعني يعني يعني مشهوا بالماء الماء الناجس بعد, بعد انت طيب دقيقة يا جماعة الماء إذا كان لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر إذا لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر فإن تغير بالنجاسة فهو نجس وعلى من تلوثت رجله به أن يغسلها وكذلك من تلوثت نعاله به أن يغسل ما تلوث إلا ما يباشر الأرض فإن الأرض تطهره نعم قصيد الشيء. رجل كان قاضي، لمس لمسة طويلة، وطلب زوجته بينه وبينه. أي أنا أريد أن يبلغها. والآن، والآن أصابه طلاق. أصاب إنسان وطلاق. هل يقع الطلاق أو إنه يقع؟ قال لم يسلم الزوج الزوج. أفيدونا هذا نعم. الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوج. فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أو لم تعلم ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بالطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت وكذلك لو لو, لو أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بتمام المدة نعم السلام عليكم الله السلام عليكم ما في في مدينة غير وكأن يأتي لعمر كل يوم في وذلك ولكن يرجع للمتابعكم ويرود أن هذا جائب نعم المتابعة بين العمرتين جاءت به السنة ولكن هذه المتابعة ينبغي أن تكون مقيدة بما جاء عن السلف والسلف رحمهم الله لم يكن من عملهم ان يكرروا العمره كل يوم بل ان شيخ الاسلام رحمه الله قال ان الموالاه بين العمرتين والاكثار من العمر انه مكروه باتفاق السلف ولهذا لا ينبغي الانسان ان يكرر دائما دائما كما نشاهد من بعض الناس ياتي بالعمره اول ما يقدم لنفسه ثم بعد يومين أو ثلاثة يخرج يعكمل لأبيه وبعد يومين ثلاثة لأمه وبعد يومين ثلاثة لخالته وعمته وخلي كل يوم أو يمر يوم عمره فإن هذا ليس من هد السلف رحمه الله ولا ريب أن السلف أحرص منا على الخير وعلى فعل الخير وخير الطرق طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وهو الذي امرنا ان نتمسك به لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء العرشيين الماديين المعزيمه ولعلكم سمعتم ما شاهدته قبل سنوات رجلا كان يسعى بين الصفا والمروه وقد حلق نصف راسه تماما حلق نصف رأسه بالموسى والنصف الباقي شعر كثير فسألته ما هذا ما هذا قال حلقت نصف رأسي لعمرة أمس وأبقيت نصفه لعمرة اليوم إي نعم ما أدري يمكن ياخذ ياخذ أربع عمر ياخذ الربع وهكذا حتى انتهى فأحاصل أن العبادات كمبغي أن نتعلم نعلم أنها مبنية على الاتباع على الاتباع فخير الهدي حد النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أقام بمكة تسعة عشر يوما منها عشرة أيام في, في رمضان في العشر الأواخر والباقي في شوال، ولم يصم هذه العشرة كما صح ذلك من حديثنا عباس البخاري ولم يعتمر ما اعتمر لما غزى تقيفا ثم رجع ونزل بالجعرانة لقسم الغنائم دخل ليلا عليه الصلاة والسلام دخل مكة ليلا واعتمر وخرج وهذا يدل على انه ينبغي لنا بل يجب علينا ان نقتدي الصحابة رضي الله عنهم ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهدي الخلفاء الراشدين نعم